حصريا على شبكه ملامح هي الذكرى تسامرني تغني لي وتحكي لي حكايات تؤنسني وتعبث بي اذا ما البعد ارقهني وشتت في ربايانا رسائلنا طواها البعد طواها البعد في زمن طويل العهد بعثر من زوايانا اعيدي رسمة الايام تحمل لونها الوردي في كفي شجايانا وبوحي رغم هذا الباب بقصتنا وعبرتنا وحبا في ثنايانا قدمت لكم هذه الانشطه من موقع شبكه ملامح